يا رب أنت المرتجى ولأنت عون للضعيم أصلح قلوب التائهين وقبل عبادا تائبيا رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك وسلمت أمري بجهري وسري وخيري وشري إلى حكمتك فالطف بنا يا رب فالطف بنا وأصلح اللهم أحوالك وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي يجر الخطايا وأشقابها لهبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي يجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من, من الحزن في خافقي يسوق العبادة إليك الهدى وذنبي إلى بابكم سائقي أتيت وما لي سوا بابكم طريحا أناجيك يا خالقي يسوق العبادة الهدى وذنبي الهدى الهدى إلى بابكم سائقي هديت ومالي سوى بابكم طريحا أناديك يا خالقي وقفت ببابك وقفت ببابك وقفت ببابك يا خالقي وقفت ببابك يا خالقي أطل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهما من, من الحزن بخافقي وقفت ببابك يا فالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهما من, من الحزن إلهي أتيتك بصدق الحنين يناديك بالتوب قلب حزين أتيتك بصدق الحنين يناديك بالتوبة قلب حزين, حزين إلهي أتيتك في ضيعي شوق دفين إلى ساحة العفو شوق دفين وقفت ببابك يا خالقي وقلت الذنوب على عاتقي هجر الخطايا وأشقابها لهيبا من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي وقلت الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأشقى بها لهبا من الحزن بخافقه إلهي أتيت لكم تايدا فألحق طريحك في التائبين أعنه على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يؤين إلهي أتيت لكم تايبا فألحظ طريحك في التايبين أعبوا على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن ذا يعين فإن فمن ذا يعين ببابك يا خالقي الخطايا وأشقى بها لهماً من, من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي وقل الدنوبة على عتقي يا الخطايا وأشقى بها لهماً من, من الحزن في خافقي أبوح إليك بما قد مضى وأطراح قلبي ضايا الخطايا درب وما كانت تخفى عليه ارجو اليكا بما قد مضى واطرح قلبي بين يدي خطايا الخطايا و الهوى وما كانت تخفى دروبي عليه وما كانت تخفى دروبي عليه وقفت ببابك يا خالقي وقفت ببابك على عدقي يجر الخطايا وأشقى بها لهيما من الحزن في خافقي وقفت ببابك يا خالقي وقلت في لهيبا من الحزن في خافقي لهيبا من الحزن في خافقي